ف ذاعه ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة من المؤمنين رجالوا صدقوا ما عادوا الله ليت منهم من قضى نحبه موسيقى ع إعداد الصحابة برنامج من ت ق د عبد ي م فرضى ا ل ل الله الرحمن ل ا ا م بسم ر ح م المؤمنون السلام عليكم ورحمة لكم معنا أيها الأخوة في الله وبركاته وأهلا ح ة جديدة من هذا البرنامج مع صحابة البرنامج النبي من مع هذا ل ص الله عليه وسلم ويسائدنا ضيفا علينا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور الشافي عبداللطيف الأستاذ عليه وسلم هذه الأزهر عبد بجامعة يكون في محمد أن ا ل إ خ و ة المؤمنون ش خ ص ي ة خالد بن الوليد سيف الله م س ل و ل ذلك اللقب الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ش خ ص ي ة التي تحتوي على كثير من ا ل أ ط ر ا ف التي يمكن أ ن نتعرف من خلالها على ش خ ص ي ة م ت ع د د ة الميزات هذه ا ل ش خ ص ي ة التي ظهرت كل م نتناول قرأ عنها أو عنها علم عنها ن شيئا هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة في م ج م و ع ة من الحلقات مع استاذنا, نبدأ أستاذنا من يعني هذه ش خ ص ي ة م ت ع د د ة ا ل أ ط ر ا ف يعني م ت ع د د ة الجوانب ا ل ع ظ ي م ة ن ب د أ من ا ل ب د ا ي ة أ و ن ب د أ من ا ل أ ص ل هو ابن الوليد ا بن ا ل م غ ي ر ة ومن بني مخدوم <تصفيق> نتعرف أولا على أولا بنو مخزوم احد البطون ا ل ق ر ش ي ة ه م نحو عشره بطون <تصفيق> ومنذ أ ن جاء قصي بن كلاب الجد الرابع ل ل ر س وجمع ل عليه الصلاة والسلام و قريشا من الزواج حتى ك ل م ة قريش يعني هي ا ل تجميع كرشة يعني جمع فهم بنوا فهر بن غالب مه فجمعهم و أ ب ع د خ ز ا ع ة عن م ك ة وجمع قريش ودا يعتبر الـ يعني, يعني قريش في, في ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة في خ د م ة ا ل ك ع ب ة و بعد برهم وبعد خ ز ا ع ة يعني اول ح ا ج ة برهم في ا ل ب د ا ي ة خالص س م ر و ا نحو ث ل ا ث ة قرون تقريبا、م. ثم نحاتهم خ ز ا ع ة وبعدين خ ز ا ع ة كمن ض ا ع فشانوها فجاء قسي وجمع قريش, قريش اللي هم ا دخلوا م ك ة فضل بعد كده قريش العوالي ا ل ل يعني هم خارق ي د ر ر م ك ة كان م كان فيه قرشيه ف ا ل ق ص ي يعني بدا نوع من التنظيم ل أ م ر م ك ة وعمل دار الندوه、مم. دار ا ل ن د و ة يعني اشبه ب مجل الشعب يعني ح ك و م ة ك ا مش ل ة م بس مجلس شعب مجل حكومة الشعب وابت القرارات في و... يجتمع الكبار وكان له تقاليد صارمه يعني كان لا يدخل دار ا ل ن د و ة ويشارك في الندوات والمفاوضات و ا ل أ خ ذ والرد و ع ل ى ق ت ه م بالقبائل وشؤون الحج إ ل ا من بلغ سن الاربعين ي والخبرة والتجربة مم. مم. يعني حتى اكثر ت ق د م ي ة من مجالس ا ل ن ي ا ب ي ة في الوقت الحالي、مم. مجالس النيابيه ثلاثين بيتقدم لكن م ا ا ا ل م ر و ن ة كمان عند ليس هناك جمود ص ا ح التقليد أ ر ب ع ي ن لكن اذا شاب اظهر نبوخ وتقدم و ع ب ق ر ي ة يسمح له ب ا ل د و ل ولذلك كان ابو جهل من دول من、مم. الذين كان يسمح لهم بالدخول والاشتراك في ا ل ك ع ب ة قبل الاربعين لانه حنعرف انه عبقري بس العبقريه قدت ا ن ب الاربع ف ظ ل ت ا جانب و ر ن الاه ب ننصب للكعبة محور العربية منذ يعني محور الحياة ا ل ر ب ي ة م ذ ان يا ا ه ابراهيم ا و ه ي محور ح ي ا ة العرب كلها أو اليها يهفو اتهفو كل القلوب العربيه ة ب ع وبعد, كده, وبعد العالم. كده العالم كما الاسلام دلوقتي نعم. انما ايامها كانت م ق د س ة عند العرب جميعا ا اليها وهي ينظرون ه ن ل على أ ن ه ا شرفهم وعزهم ومجدهم ل أ ن ه ا كمان اللي بيجيبلهم العرب الاخرين ي ح ج و ا ويستفيدوا كما ن ماديا فالاستفاده ة المادية م م ة ج د الماديه وذا ا د ع سيرنا ا ر ب ن إني أسكنت من ذريتي ب و ا غير عند بيتك قيموا تحوي ي بذرن المحرم ربنا عند من فاجعل أفئدة الصلاة الناس لو ل إ مهمه الثمرات يشكرون يعني شئت أن يبنى البيت هنا وأن جدا ا ل هذا المكان ق ف ر الفقير فيسرهم سبل الرزق ح ي ا ا ة سبل ل فافاض الله عليهم بالخير、مم. فهم ايضا لابد كمن يعني سهلوا للحجاج مم. المجيء و ا ل ا ق ا م ة و ا ل ع ا ش ة لانهم ضيوف الرحمن ف ا ن ش أ قصي ا ل ر س ا ل ة وهي توفير الطعام للحجيج ومن ايامها برضو المواصلات ب ط ي ئ ة فبيعودوا يعني فترة طويلة عشان كده أ ش ه ر حج ث ل ا ث ة ثلاثه ثلاث شهور نعم نعم يعني ذو القعده وذو الحج والمحرم ف ا ل ر ف ا د ة يعني قريش الط... كان تشترك في ا ل م س أ ل ة دي كلها وتعمل أ ش ب ه ل ن ا ئ ل ة الرحمن ط و ا ر ف ط ر ة الحج وبعدين ا ل س ق ا ي ا الماء توفير وكان في الوقت ده ل ا ن عندما جاء قصي كانت بئر زمزم قمرت ولم يعد احد يعرف عنها شيء وبعدين الاستدانه و ا ل ح ج ا ب يعني خ د م ة ا ل ك ع ب ة و م ف ا ت ح ه ا وتنظيفها ل آ خ ر ه وبعدين الرجل كان بعيد النظر جدا ا ل م ر ا ص ب دي كانت كلها س ي ا د ه هو طيب بكره البطون طبعا فكل بطن يعني اخترعولها م عمل ع تقوم بيه عشان يبقى فيه ر ب ا ي ب ق ا ش فيه تنافر وتنافس يعني ف ب ا ل و ب خ ز و م كانوا ل ل ع ن ة للخيول يعني, يعني فرسان قريش والتاريخ حيظهر بعد كأن بعدين بنوا عليه السفاره و ب بين بنوا قصين تايم ن ن ا ح ا ل ع ل د الدياس ا لان عبد المنعس كان ي أك... انبه ذكرا في ا ل ح ي ا ة ف أ ر ا د القصي أ ن يعوض عبد ا ل ض ا ر عز ف أ س ن د عليه فقبل إ خ و ت ه لكن بعد جيل ا ل أ ح ل اختلفوا وكادت البدود المرشية تحدث حرب بين فاتفقوا على ان ت ق س م ا ل ع م ل ي ة ان يظل اللواء والحجابه في يد بني ع ب د ا ل ل ر وان تكون السقايه و ا ل ر ف ا د ة في بني هاشم لكن أن العنى والخيل والفرسان كانت لبني آه، دي ما حصلت عليها خلاف لم عليها خلاف خلاف حصل كامت ان بين بني عن أستاهد ما مظهور دي دي يحدث قصي على الكعبة لكن ى المناصب ل عمله الخيل او ق ي ا د ة الخيل لبني ق ي ا د ة ا ل ع ا م ة للجيوش فاذا المناصب قسمت ولذلك س د ا ل ة ا ل ك ع ب ة في بني عبد الدار الى يومنا هذا لان عند فتح م ك ة يعني كان أراد علي, علي يعني كان أ ر ا د أ ن يعني وقد ا ل م س ت ح م ن عثمان بن ط ل ح ة وقال الرسول إ ج م ع لنا الحجاب مع الاتقايا س و ا ل ر س ا ل ة لكن الرسول طبعا جا ء يرسل ع د د فقال لا ولكن نادى عثمان بن طلحه وقال ه ك ا مستحق عثمان ودعا له أ ن يظل ا ل أ م ر فيه وفي عقبه نكمل استاذنا في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة ب م ش ي ئ ة الله تعالى و إ ل ى أ ن ن ل ق ا ك م إ خ و ت ن ا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن نشكر استاذنا الاستاذ الدكتور عبد الساتي محمد عبد اللطيف الاستاذ ب ج ا م ع ة ا ل أ ز ه ر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته من ارضى نحبه ومنهم من ي ن ت و ر مع ا ل ص ح ا ب ة برنامج من اعداد وتقديم رضا عبد السلام